ما ذكر من ذلك إلى أن قال ويحاسب الله الخلائق والحساب هو تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على الأعمال وتذكير الله تبارك وتعالى الخلق ما قد نسوه من ذلك أو هو توطيف الله عباده قبل المصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرى الحساب تعريف الله تبارك وتعالى الخلائط المقادير الجزاء على الأعمال وتذكير الله تبارك وتعالى الخلق ما قد نسوه من ذلك أو الحساب هو توقيف الله عدادة قبل انصرات من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا فالمحاسبة هي إطلاع الله تبارك وتعالى العباد على أعمالهم يوم القيامة وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب فقالت يا رسول الله ليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك وقد أخرجه مسلم في صحيحة إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب هذا قاله الله صلى الله عليه وسلم في جواب عائشة رضي الله عنه أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب بل على الحساب يوم القيامة الكتاب والسنة والإجماع والعقل فأما الكتاب فقط قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وقال جلت قدرته وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فدل الكتاب على الحساب وكذلك دلت سنة النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم في كثير من الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يحاسب الخلائط يوم القيامة وأما الإجماع فإنه متفق عليه بين الأمة أن الله تعالى يحاسب الخلائط يوم القيامة وأما العقل فواضح لأننا كلفنا بعمل فعلا وترك وتصديقا كلفنا الله تبارك وتعالى بعمل فعلا وترك وأخبرنا بامور فواجب علينا تصديق ذلك والعقل والحكمة يقضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه فدل الكتاب والسنة كما دل الإجماع والعقل على حساب الخلق وإطلاعهم على أعمالهم يوم القيام فيوقفهم الله تبارك وتعالى قبل الانصرات من المحشر على أعمالهم خيراً كانت أو شراً وقول شيخ الإسلام رحمه الله الخلائق في قوله ويحاسب الله الخلائق الخلائق جمع خليقة. فيشمل كل مخلوق إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه على آله وسلم رأى أمك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم الذين لا يستركون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعهم سبعون ألفا يدفلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قد يكون العدد لا مفهوم له وقد يكون قبل الإعلام بالزيادة لأنه وردت زيادة على هذا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير بنحوه وعند الترمذي وابن ماجه واللفظ له عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل فهذا الحديث هو حديث صحيح يدل على أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أكثر من سبعين ألف وفي حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم الذين لا يستركون ولا يكثون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. والحديث الذي ذكرناه الذي أفرجه الإمام أحمد وغيره فيه أن مع كل واحد سبعين ألفا الحق أنه مع كل ألف مع كل ألف سبعون ألف كما في نص الحديث وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حتيات من حتيات ربي عز وجل قال الشيخ الشاريخ رحمه الله تعالى فتضرب سبعين ألفا بسبعين ألفا ويزاد سبعون ألفا هؤلاء كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عداد قد يكون العدد لا مفهوم له وهذا شائع وقد يكون قبل الإعلام بزيادته كما عند الإمام أحمد والترمدي وابن ماجه وغيرهم وأما الحديث الذي أشار إليه الشيخ الشارح وحيمه الله تعالى في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر ومعه الأمة والنبي يمر ومعه النفر والنبي يمر ومعه العشرة والنبي يمر ومعه الخمسة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 قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن وهو صحابي جليل قام عكاشة ابن محصن فقال الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة ليس معنى هذا أن الثاني ليس منهم وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق ذلك الباب لأنه إذا فتح هذا الباب فيقوم هذا ويقوم هذا وقد يكون بعض من يقوم ليس منهم فيجبهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لست منهم فلذلك سد الباب صلى الله عليه وسلم بهذا التخلص اللطيف فقال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه الحديث الذي فيه أن مع كل ألف سبعين ألفا هذا عند أحمد كما مر من حديث أبي أمام وثوبان وحزيفة روايات إذن هم كثير وقد يكون العدد لا مفهومة فقول شيخ الإسلام رحمه الله ويحاسب الله الخلائق هذا ليس على إطلاقه فيستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب والشيخ يقول يحاسب الله الخلائق يشمل كل خليطة ويشمل كل مخلوق وقوله رحمه الله الخلائق يشمل أيضا الجن لأنهم مكلفون ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع كما قال تعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانص في النار من الجنة والانص في النار ويدخل مؤمنهم الجنة على طول جمهور أهل العلم وهو الصحيح كما دل عليه قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة إلى قوله لم يطمهن إنس قبلهم ولا جن إذا الجن مكلفون يدخل طائعهم الجنة ويدخل عاصيهم النار كما أخبر الله تبارك وتعالى في قوله قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وأما أن صالحهم يدخل الجنة فدل على ذلك قبل الله تعالى لم يطمث انس إنس قبلهم ولا جان وهو قول جمهور أهل العلم هل تشمل المحاسبة؟ يوم القيامة البهائم أما القصاص فيشمل البهائم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يعني حتى يقتصى للشاة الجلحاء وهي الجماء لا قرن لها من الشاة القرناء التي اعتدت عليها في الدنيا بقرنيها فيحشر الله رب العالمين هذا وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاث القرناء فالجلحاء الجماء لا قرن لها وهذا القصاص ليس من قصاص التكليف إذ لا تكليف على البهائم بل هو قصاص مقابلة لإقامة العدل واستفاء الحقوق حتى ولو كان بين البهائم فهذا قصاص لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإجزام لأن البهائم ليس عليها ثواب ولا عقاب ولكن لابد من إقامة العدل وإحطاق الحق وإعطاء كل ذي حق الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وهذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى يسأل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه يعني يقلو الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن فيقرره يعني يجعله يقر ويعترف بذنوبه التي فعلها في حال حياته الدنيا ويقلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه صفة حساب المؤمن وصفة حساب الكافر لا يستويان مثلا صفة حساب المؤمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بالندوة، فقد قال رجل لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الندوة؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمنة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وهذه الصفة حساب المؤمن وهي النجوى وهي النجوى التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الكفار والمنافقون وهذا تتمة الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلاء هؤلاء الذين كذبوا على الله هذه فضيحة وأما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يضع عليه كنفه، يدنيه يقربه ويستره ويقرره ويستره من الناس يقرره بينه وبينه فاذكر ذنبك, ذنبك لا وهو يقر ويعترف فيقول ربنا تبارك وتعالى وهو الحليم الستير فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسنات. وأما الكافر فينادى وكذلك المنافق ينادى عليهما على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم نسأل الله أن يسترنا دنيا وآخر فالمؤمن يضع الله تبارك تعالى عليه ستره بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وصفح عنك ففيه شيء من الفضيحة أنه قررت بجناياتك أمام الناس وإن صفح عنك فهذا فيه شيء من الفضيحة لكن إذا كان ذلك وحدك فإن ذلك ستر منه عليك ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحديث يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالدم والعصيان فيقول رب أمام أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني وإلا فإنه لو لم يغفر له ما طربه وما أدناه وما وضع عليه سترة وما قرره بينه وبينه ولنودي عليه على رؤوس القلائط مع الذين ينادع عليه قال شيخ الإسلام رحمه الله ويطلع بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسمو كما وصف ذلك يعني كما وصف ذلك الحساب الذي يكون للمؤمن يوم القيامة فالإشارة إلى ذلك ذلك إشارة إلى الحساب الذي ذكر أنه يقلو بعبده المؤمن فيقرره بذل به كما وصف ذلك الحساب وتقرير العبد بذنوبه في الكتاب والسنة. لأن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة على الخبر المحض والوحي المعصوم فوجب الرجوع فيها إلى ما رصف في الكتاب والسن فهذا لا تبلغه الأقول وحده ولا تتصوره وإنما ذلك يكون من طريق الوحي المعصوم ويكون ذلك متوقفا على الخبر المحض ومن قال ما لم يثبت به خبر في الوحي المعصوم فقد قال على الله تبارك وتعالى بلا علم قال شيخ الإسلام وأما الكفار فهذا ما يكون مع المؤمنين وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد عمادهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها لا حسنات لهم أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم لأن عمالهم قد حبن فطل الكفر فلم يبق لهم في الآخرة إلا السيئات فهؤلاء الكفار لا يحسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته وهذا فرق كبير ستدل عليه الآيات وكذلك الأحاديث في تقريره إن شاء الله تعالى ولكن حسابهم معناه أنهم تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخبرون بها أي بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجازون به قال الشيخ الشاريخ رحمه الله هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حساب الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن وأنه يخلو به ويقرره بذنوبه وهو الحديث الذي مر هو متفق على من رواية ابن عمر فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون مع المؤمن قال وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلاء فهؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعلة الله على الظالم. أعمال الخير التي يعملها الكافر ما حالها يجازى بها في الدنيا فقط ففي حديث أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يُعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة هذا شأن المؤمن يُعطى بها في الدنيا أي بحسناته ويجزى بها في الآخرة أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها هذا رواه مسلم في صحيح الكافر يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها وأيضا عند مسلم في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وقال جلت قدرته والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان له في الجاهلية عمل صالح كان في جاهلية أصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفع لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فالكافر كما ترى ليس له في الآخرة من نصير والكفار لا يحاسبون محاسبة توز حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات له وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيلقى العبد أي الله تعالى العبد يعني المنافق فيقول يا فل معناه يا فلان هو ترخيم على خلاف القياس وقيل هي لغة بمعنى فلان يا فل أي يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبن وأذرك ترأس وتربع ترأس تكون رئيس القوم وكبيره وتربع تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشطة الوتاة من قولهم اربع على نفسك أي ارفق به وتربع أيضا تأخذ المرباع وهو ربع الغنيمة كما كان يفعل ملوك الجاهلين فيقول له ربنا كبارك وتعالى يا خلال ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الفيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول الله تعالى أظنمت أنك ملاقية فيقول لا فيقول ربنا تبارك وتعالى فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثانية فيسأله فيجيبك كما أجاب الأول فيقول الله فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا يعني قف هنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكرا فعل ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليه ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه فيكتب على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يصحق الله عليه وذلك ليعذر من نفسه من الإعدار يزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يتمسك به قول المؤلف رحمه الله محاسبة من توزن حسناته وسيئاته إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره وأول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية ولأن الدماء أعظم ما يعتدى به في حقوق آدمية أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة وأول ما يقضى فيه بين الخلائق الدماء ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة في سياق ما ذكر رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر فقال رحمه الله تعالى وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم وحوض رسول الله حقا أعده له الله دون الرسل ماء مبردا ويشرب منه المؤمنون وكل من شقي منه كأسا لم يجد بعده صدا أبارقه أبارقه عد النجوم وعرضه كبصر وصنعه في المسافة فددا وفي أعرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد وردت أحاديث في الحوض عن أربعين صحابية وكثير منها أو أكثرها صحيح فقد وردت الأحاديث متواترة في الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العرصات جمع عرسة وهي المكان المتسع بين البنيان والمراد به هنا مواقف القيامة وفي عرصات القيامة الحوض والحوض في الأصل مجمع الماء والمراد به هنا حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أجمع السنة على إثبات الحوض وخالف في ذلك المعتزلة فلم تقل بإثباته وأول النصوص الواردة فيه وأحانوها عن ظاهرها وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوا عن ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته فأي استحالة عقلية أو عملية تمنع من أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوض على الصفة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم ولكن المبتدع كذلك أصنعه ولا حاجة تدعو إلى التأويل فحرف من حرف خارقا الإجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف فإن أهل السنة من السلف وكذلك أهل السنة من الخلف أثبته الحوض على النحو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام على الحوض من عدة وجوه أولا هذا الحوض موجود الآن لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصفهار وقال وإني والله لا أنظر إلى حوض الآلاء أخرجه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومنبري على حوض وهذا يحتمل أنه في هذا المكان لكن لا نشاهده يعني في المكان الذي عليه منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون على الروضة يحتمل الحديث هذا ومنبري على حوض لأنه أمر غيبي ولكن لا نشاهده ويحتمل أن يحتمل لفظ الحديث أن المنبرة يوضع يوم القيامة على الحد يحتمل هذا وهذا فهذا أولا وأما ثانيا فهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوف وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ينزلان إلى هذا الحوض كما روى ذلك أبو ذر وثوبان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرجه مسلم في صحيح فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المشحية آنية الجنة من, من شرب منها لم يضمأ آخر ما عليه يشخب فيه نيزاباني أي في الحوض من الجنة من شرب منه لم يضمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل هذا لفظ مسلم رحمه الله ثالثا زمن الحوض قبل العبور على الصراط أو بعده الذي عليه الجماهير من أهل السنة أن زمن الحوض قبل العبور على الصراط لأن المقام يقضي ذلك حيث إن الناس في حادة إلى الشرب في عرسات القيامة قبل عبور الصراط وقد روى عبد الله ابن أحمد في زياداته على مسند الإمام في الحديث الطويل عن أبي رزيم ذلك وقال الحافظ في الفتح بعد أن عزاه لابن أبي عاصم في السنة والطبراني والحاكم قال وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط فزمنه قبل العبور على الصراط لأن الناس يحتاجون إلى الشرب منه فهذا هذا رابعا يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته وأما من استنكفى واستكبر عن اتباع الشريعة فإنه يطرد عنه وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا جن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وأخرج مسلم عن أسماء الرسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك ما ذرحوا بعدك يرجعون على عقابه اللهم إن نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن في ديننا خامسا في كيفية ماء الحوض قال شيخ الإسلام رحمه الله ما هو أشد بياضا من اللبن ما هو أشد بياضا من اللبن هذا في اللو أما في الطعم فقال وأحلى من العسل وأما في الرائحة فقال أطيب من ريح المسك كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيفية ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من ريح المسك فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يضمع أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه هو السقاء فاللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ من بعدها أبدا فإنه من شرب منه لا يضمأ أبدا آنيته قال شيخ الإسلام آنيته عدد نجوم السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيزانه كنجوم السماء فهو إناء له عروة فكيزانه كنجوم السماء آنيته عدد نجوم السماء هذا ورد في بعض الفاضل الحديث وفي بعضها آنيته كنجوم السماء هذا اللفظ أشمل وهو في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي زانور كنجوم السماء لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف بالنور واللمعان فآنيته كنجوم السماء كثرة. وإضاءة وتلألؤة فهذا أشمل وأما في اللفظ الآخر وهو آنيته عدد النجوم السماء فأثبت العدد وأما في اللفظ الثاني آنيته كنجوم السماء فالتشبيه أثبت الكثرة في العدد وأثبت الإضاءة والتلألؤة واللمعان وذلك ذلك في كيزان حوض النبي صلى الله عليه وسلم آثار هذا الحوض من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا حتى على الصراط وبعده وهذا من حكمة الله عز وجل لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا كذلك فلما شرب من معين الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جوزي يوم قيامه بأن يشرب من يده شربة لا يضمأ بعدها أبدا فعلى المرء أن يجتهد في الشرب من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرب من يده الشربة الهنيئة التي لا يضمأ من بعدها أبدا هذا من حكمة الله عز وجل مساحته قال شيخ الإسلام رحمه الله طوله شهر وعرضه شهر وهذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن أبي ذابر رضي الله عنه عرضه مثل طوله فقال الشيخ الشارق رحمه الله هذا إذا يقتضي أن يكون مدورا لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب إلا إذا كان مدورا وهذا غريب يقصد رحمه الله هذا إذن يقضي أن يكون مربعا وأما مدورا فلا طول ولا عرض يقال في الدائرة طول وعرض وإنما إذا كان مربعا طوله كعرضه فإنه يكون منطبقا عليه وسط الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سير إبل المعتاب فهي مسافة طويلة جدا يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ميزابان من الكوفى الذي أعطاه الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم قد أقبر عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل للأنبياء الآخرين أخواض؟ الجواب نعم فإنه جاء في حديث رواه ترمذي فإن كان فيه مقال إن لكل نبي حوضى أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ آخر قال وفيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي يتكلمون فيه وبطية رجاله ثقات وأما الشيخ ناصر رحمه الله تعالى فقد أدرجه في السلسلة الصحيحة وقال جملة القول أن الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح والله أعلم وقال الحافظ وقد اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض لكن أخرجت الترمذي وذكر الحديث المتقدمة ثم قال وإن ثبت يعني هذا الحديث في أن لكل نبي حوض فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوفى الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره صلى الله عليه وسلم ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة سورة الكوثر. وقال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبه مما يجب على كل مكلف أن يعلمه وأن يصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المشرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي لأنها متواترة واجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف أيضا ولذلك عندما يقول القائل في وصف حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه قد فصه الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ذلك إنما يعنى به ما فص الله به حوض الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتساع ومن الصفات ومن الماء الذي يأتي إلى هذا الحوض في نيزة بين من الكوثر الذي أعطاه الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قال وحوض رسول الله حقا أعده له الله دون الرسل ماء مبردا ويشرب منه المؤمنون وكل من سقي منه كأسا لم يجد بعده صدا أبارقه عد النجوم وعرضه كبصر وصنع في المسافة حددا فعبده الله تبارك وتعالى والحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن لكل نبي حوضه ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم متميز في اتساعه وعدد فيزانه وكذلك في ما فيه من ماء هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأفضل ريحا من المس ويأتي إليه هذا في ميزة من الكوثر الذي أعطاه الله رب العالمين خليله محمد صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الشارف رحمه الله بعد أن ذكر حديث الترمذي إن لكل نبي حوضا وقال إن فيه ما قال قال لكن هذا يؤيده المعنى وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا يريده المؤمنون من أمته فكذلك يجعل لكل نبي حوض حتى ينتفع المؤمنون بالأمبياء السابقين لكن الحوض الآظم هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما يكون في اليوم الآخر الصراط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 والحوض الذي وَالْحَوْضِ الَّذِي أَرْجُو بِأَنِّي مِنْهُ رِيَانًا أَنْهَالٌ وَكَذَا السِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمِ فَمُسَلَّمُ النَّاجٍ وَآخَرُ مُهْمَلٌ فَدَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ السِّرَاطُ وَقَالَ وَالسِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ وَهُوَ الجسر الذي بين الَّذِي والنار الْجَنَّةِ منصوب على متن أي على ظهر جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار اختلف العلماء في كيفيته فمنهم من قال طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم فيه لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي الطريق الواضح الذي يسترق يعني يبتلع السابلة فسمي السراطا وصراطا لذلك لأنه يبتلع السابلة أي الطريق الواضح ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أي صراط دحض مزلة والدحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع أما الضيق فلا يكون ضحضا ومزلة ضحض مزلة الدحض والمزلة بمعنى وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه ضحضت الشمس أيمالك وحجة ضاحضة أي لا ثبات لها ولا قيام وإنما هي حجة مائلة لا تقول فوصف النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي الصراط بأنه دحض مزلة في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه ومن العلماء من قال بل هو صراط دقيق جدا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وعلى هذا يري السؤال كيف يمكن العبور على طريق كهذا كيف يمكن أن يجوز المرء طريق كهذا والجواب أن أمور الآخرة لا تقاصر بأمور الدنيا فالله تعالى على كل شيء قدير ولا ندري كيف يعبرون هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو يعبرون واحدا بعد واحد فهذه المسألة يقول الشيخ الشارح لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين فيها لأنك ليهما له وجهة قوي أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال ضحض مزلك فيه خطاطيف وكلاليب وحسك والحسك شوك صلب من حديد وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرق العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخير والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم فهؤلاء ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلاج مسلم والقسم الثاني يخدش بالكلاليد وهي الخطاطيث حديدة معطوفة معطوفة يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم ثالث يكردس ويلقى فيسقط في جهنم والمكدوس وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم فناجم مسلم ومكدوس مرسل ومكدوس في نار جهنم الصراط منصوب على متن جهنم يعني على نفس النار على ظهر النار ولا بد من عبوره يمر عليه الناس على قدر أعماله فمنهم من يمر كالمح البصر ومنهم من يمر كالبر ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل والركاب الإبل واحدتها راحلة من غير نفذها وهو عطف على الخير ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل والخيل جمع فرس من غير لفظه أيضا ومنهم من يعد عدو يركض رقبا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا يمشي على مقعدة بدل رجلاي ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله الكناليب جمع كلوب وهو حديدة معطوفة طوفة الرأس فتخطفوا وتخطفوا بالكسل والفتح لغتان تخطفوا وتخطفوا الناس بأعمالهم الباء في قوله بأعمالهم للسببية يعني بسبب أعمالهم يمر الناس المراد بالناس هنا المؤمنون لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار إذن الكفار لا يمرون على الصراط أصلا وقد يكون هذا جديدا على كثير من طلاب العلم أن الكفار لا يمرون على الصراط أصلاً. إنما الذي يمر على الصراط هم المؤمنون وعلى قدر أعمالهم قال الشيث الشارح المراد بالناس هنا المؤمنون لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار فيمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرد لمح البصر أسرع من البرد ومنهم من يمر كالريح أي الهواء ولا شك أن الهواء سريع لا سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات والهواء المعروف يصل أحيانا في سرعته إلى 140 ميلا في الساعة ومنهم من يمر كالفرس الجواب ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعد عدوى ومعلوم أن الإبل هي دون الفرس الجواب بكثير ومنهم من يعدو عدوى أن يسرع يجري جريا يركض ركضا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف على استه زحفا يعني يمشي على مقادته وكل منهم يريد العبور وهذا بغير اختيار الإنسان ولو كان باختياره لكان يحب أن يكون بسرعة ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في الدنيا لأن في الآخرة هذا الصراط وفي الدنيا صراط ندعو الله تبارك وتعالى في كل صلاة بعدد الركعات أن يهدينا الله رب العالمين إليه إهدنا الصراط المستقيم ففي الدنيا صراط على قدر سيرك على الصراط في الدنيا والفزانك به يكون سيرك على صراط الآخر الصراط المستقيم في الدنيا على قدر سيرك عليه وإقامتك عليه وثباتك عليه على قدر سيرك وإقامتك وثباتك على الصراط في الآخرة وهو مضروب على متن جهنك فعلى قدر مشيك أن على الصراط المستقيم الذي تسأل الله رب العالمين أن يهديك إليه في الدنيا وأن يعينك على التزامه على قدر التزامك به وثباتك عليه يكون سيرك على الصراط في الآخرة فعلى قدر سرعتك في قبول الشريعة في الدنيا من كان سريعا في قبول ما جاء به الرسل كان سريعا في عبور الصراط ومن كان بطيعا في ذلك كان بطيعا في عبور الصراط جزاء وثاقة والجزاء من جنس العمل ولهم من يخطف أن يؤخذوا بسرعة وذلك بالكلاليب التي على الجسد تخطف الناس بأعماله ويلقى في جهنم فيفهم منه أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما عليهم كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم ولكن الظاهرة على خلاف ذلك وهي تكون حارة ومؤلمة ولكنها ليست كحرارتها وألمها بمسبة للكافرين فنار الكفار في عذابها وما أعد لهم سوى النار التي يهذب فيها ويلقى المسلم ثم إن أعضاء السجود لا تمسوها النار كما ثبت ذلك عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهي الجبهة أعضاء السجود الجبهة والأم الكفان الركبتان وأطراف القدمين فمنهم من يختف وهو على الصراط يؤخذ بسرعة بالكلالين التي على الجزء تخطف الناس بأعماله ويقتي جهنم والنار لا تمس أعضاء الشجود من المصلين في الدنيا فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قلطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض حتى يذهب الغلو من الصبور والنفس. أسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يجعلنا من المفسدين وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين